ورسوله وبعده فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بلالة في النار وبعض باب التأمين والتأمين في اللغة من مادة أمنا معنا وفق وركنا وقال أمنا أرى ماله عند فلان أن جعله بماله وأما التعميل الصلاحا فهو عقد ينتزم فيه المؤمن ان يؤدي الى المؤمن الى المؤمن له او الى المستفيد من المستفيد يعني من يحدده في فريصة التعميل حدد يقول اولادي مثلا وبنيع الممتي هذا يسمى ليه المستفيد فبعضهم يقول ورفتي وبعضهم يجعل المستفيد ماذا شخصا بعينه كما يجعل بعضهم بروس التأمين والمستفيد حديقة الحيوان هذا موجود الذي اشترت التأمين لصالحي ماليا وبعقد وانتزم فيه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترطه عوضا ماليا في حالة وقوع حادث أو خطر مبين في العقد. وقالوا مبين في العقد لأن العقد على صفتي بمعنى ماذا قد يكون العقد على منشأة معينة فلو أن الخطر أصاب عادي منشأة تمام يحدد نوع الخطر تأمين ضد مثلا الحريق تأمين ضد كذا تأمين ضد كذا فلو حصل الخطر من غير الشر يعني هو أمن على المنشاعة ضد الحريق فالمنشاعة تهدمت بالزلزال لا يستحق ماذا لا يستحق العوض المالي إذا العوض المالي عند تحقق الخطر الذي الذي اشترطاه في, اللي... في العقد وذلك في نظير دفعات مالية يؤديها المؤمن للمؤمن دفعات المالية يوديها المؤمن للمؤمن وينقسم التامين إلى قسمين تأمين تهاؤني وهو ما يسمى أيضا بالتأمين التبادلي. مثال ما يحدث في العمل عندكم ما يسمى بماذا صندوق الزمانة لأنكم تشتركون جميعا بأخصاته متساوية فيكون تبادليا انت تدفع وهو ايه وهو يدفع هذا يسمى التأمين تبادلي هذا يسمى التأمين التبادلي وهو ما يقوم به عدة اشخاص يتعرضون لمخاطر. وذلك بدفعهم مبالغ نقدية على سبيل الاشتراك تخصص هذه المبالغ لتعويبه المضحق الذي أصابه الدار يبا النوع الأول أنت في إشكاله يا أخوان يا ضربة العلم أنت في إشكال في هذا النوع التأمين نعم شرحه تأمين التبادل تمام هو أن يقوم مجموعة أشخاص باكتتاب هذا الاكتتاب ينص على أن يدفع كل منهم شهريا مبلغ كذا بحيث إذا تعرض أحدهم لخطر تمام؟ كإصابة عمل أو وفاة قريب أو محذائك فيدفعون له مبلغا من المال يعينه على مصابه طيب حكم ايش هذا التأمين؟ ما حكمه؟ نعم الجواز ها طيب ما دليلك على هذا الجواز أخوي؟ وما ينبغي طالب العلم أن يتكلم كلاما مجانيا؟ ها كلام مجاني الحجة هذا ما ينفعك دروس العلم ما عندك في من المرهون نقول ان الاصل في هذه العقود وماذا جواز طيب حكم الجواز لأن الأصل في المعاملات الماليه ماذا الجواز اللي حذراً بيجد أنا معي شربه أميك هو وضعه طيب حكم الجواز لأن الأصل فأي معاملة مالية بين طرفين جوازها ما لم يأتي نص على ماذا على ندعيها قلت يتأكد هذا الجواز بما قاله أخونا محمد عدو من خلوي هذا العقد من اي شبهة كالربا او الغرر او نحن ذلك كالربا او الغرر او نحن ذلك فعلا هذا العقد ما فيه ربا لكن ما تجد فيه ربا اين ربا هنا. لأن الرجل لا يأخذ مالا محدد بالنسبة سلفا أي لو أشكلك الآن هناك لائحة داخلية لهذا الصندوق بأن في حالة الوباء يدفع مبلغ ألف في حالة أصابة العمل إذا كان العجز بنسبة كذا يدفع ثلاثة آلاف إذا كان العجز بنسبة كذا يدفع إيه؟ ألفا أو كذا هل هذه اللائحة الداخلية فيها مصن على ربا ليه فضل. بسلمون عند شروطهم بسلمون عند شروطهم من مشروط الحرم حناعلم يا رجل لان نصف هم نصف في اول نصف وعلى اشتياد او كذا نعم لان ما في نص ايه ما في اشتراك ليه على زيادة طيب يتنونك دليل صريح على مشروعية هذا مو من انواع التأمين فضل احسنت حديث الاشعاريون مني وأعنا منهم الصورة التي كان يتم عليها تكافل الأشعاريين وتعاول الأشعاريين مع بعضهم البعض هذه الصورة أقرب ما تكون إلى مدى إلى صورة التأميل التبادل اليوم أيه. سأذكره الآن يا رجل مع ديان فيبأمني عليها آخر جمع أحمد فأكد هذا الجواز من خلوة هذا العقل فيه شكرا طيب ثانيا ويصبح جدا معنى حديث الشعريين كدليل على مشروعية هذه الصوره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاشعريون مني وانا منهم الاشعريون مني وانا منهم قاموا اذا عصابتهم فاقه او فاقه او فقر جمعوا من كل رجل قسم ثم جعلوه جميعا فاعطوا لكل رجل نصيبا وهذه الصورة هي بأعينها هي صورة عقد التأمين التبادلي هي صورة عقد التأمين التبادلي. قبل أن شرطا مسبقا على زيادة وزيد في الجميع كل بحسب. اذا انا اسأل سؤالا من اخواننا المظرفون عند الوضعب هل يشترط ان انا بنشترك في صندوق الزمال ده ما لا أشترك عند المعاش لكن عند اذا لم يصبه ضرر لا يأخذ منه شيء طي هذا ايضا يقوي سأت مثلا يتم الكلام ده. ايه والله يا إخواني هذا الخراب نبيز البعض على الإنسان تمام نبيز البعض على إنسان لا سأذكره وأنا ذكرت هذا في فتوى سابقة قلت الذي يعكس صورة هذا العق هو ألا الأماله توضع في بنوك ولكنهم قوم تستعجلون ما عندك ورد كان بالانسحاب باطوله 65 جنيه منال يقول لك ااا جاي و 65 طيب ده ده طيب ده ضبط كده الحبيب الله حاجه هو البتر دي لو في امره يبقى ده شرطي طيب احنا كده بالانسحاب هنتكلم طيب احنا كنا فين مش بقى على الزياده طيب وأنه ليس فيه نص على إرباح من لم يصد وكذا فإن حصوله على المال عند المعاش يكون مشاهد يعني ليس بنسبة محددة سلفا يعني أنت دفعت مئة حتى أخذيه 300 ما في هذا لما في نسبة مشاعية أن من خرج في سن الخمسين بيستحق كذا من خرج في سن الستين بيستحق كذا من خرج بعجز كلي بيستحق كذا من خرج معاشا مذكرا كذا وقال بيستحق كذا إذا دا أصبحنا النسبة هنا مشاهد كالنسبة في في المداربة صحيح فأصبح هنا حصولها المال أبو أحمد يكون مشاهن هذا صورته صورة تعاقذ المداربة إشكالان الصناديق في بنوك <تصفيق> <تصفيق> اذا كانت هذه البنوك ربويه وكان هذه الصناديق اختيارية يعني بمعنى لست منزمن بالإن بالاشتراك في صندوق الزمان الأمر يرجع إلى ماذا وإذا اختيارك يتحيى ترك الاشتراك في هذه الصناديق لما في المال بالربا لما في الاشتراك من حول على الاسم والعدوان اما اذا كانت هذه البنوك هي الربوية اولد واحدا يجوز ان لم يكن حسنا يعني هذه الاموال توضع في المنوك ليست في المنوية يستحب الاشتراك في هذه الصناديق قبلها انا ده من استحباب وما قلت انا من دلين الالفا لان الاستحباب حكم شرعي والحكم الشرعي لا يثبت الى بهذا إلا بالنص ما عندك من نص ما لك يا رب <تصفيق> إيه يا حبي تعاون على البروة كل ما كان فيه من تعاون على البروة للتقوى فالإسلام إيه استحبه قولوا الأشعريون مني وأنا إيه وأنا منهم شاذا هو دليل على إباحة هذه الصورة من صورة التأمين التبابلي قولوا مني وأنا منهم ده من أعلى درجات إيه الاستحباب قال مني وأنا إيه ولكن دعا فكرة هذا التعبير انه يعتبر من اهل درجات الاستحباب انه بيدخل في درجة له الوجود ثالثا هذا انه تم الاشتراك والرجل حصل على اموال وينتظر الحصول ده الحصول على معاش دخل فكيف العمل الاولاد اللي بره بيخنقوا قدره فكيف العمل يا إخوان نعم. ما سبق أن أقول عفا الله عنه وما والحق لو قلنا يترك المال كله لما ظلمناه ولو قلنا يأخذ المال كله لما ظلمناه بأكله ماذا؟ الربا طيب هل يستطيعون أن يفصل عن طريق أهل واختصاصه الذكر رأس ماله عن الزيادة فإذا استطاع أن يخصر رأس مال لكن هنا الزيادة حصل من شيئين من الغدى ومن ماذا ومن اشتراك من زملائه هذا إذا هذا يقدر يحسب نسبة الغدى ونسبة الاشتراك فإذا أمكنه فصل المال بهذه الصورة أخذ ما كان من ماذا من أصل ماله ومن أصل ماله ماذا شركاه في الصندوق، تمام وترك ما جاء عن طريق له كما نقول أما ما مضى فحفى الله عنه وأما ما يأتي فلو أنكر من فصل المال بتعيين ربا البنوغ فيه <تصفيق> اينا احنا متفقين مش بدلائك ما سبق ابراهن بتعيين ربا فيه فلاه رأس ماله وكذا اشتراكات زملائي وأما الرضا يتخلص منه طيب القسم الثاني من أقسام التأمين التأمين التجاري وهو ما يسمى التأمين بقسط سابت من يا اخي تأمين التبادل بقسط سابت ايها الموظف بقسط سابت من الكلف بيزيد مع المرتب أي التأمين بقصة سال وهو أصل التأمين وهذا نوع من أنواع التأمين يختلف عن سابقيه. بالاختلافات الآتية الأول أن المغمل يستفيد من الربح. تعال نبدا بالطاويه بينما في ده السن ليس هناك ما يسمى بال ايه بالمؤمن في مؤمن ها يعني المنصف في مؤمن مفيش مؤمن يعني في شركه مؤمنه لا انما الاشخاص هم مؤمنون ومؤمن ايه عليهم وبعنا هذه أول فرق بين الصورتين في التأمين التبادلي تمام؟ الأشخاص مؤمنون ومؤمنين عليه، يعني هم الشركة وهم الأفراد بينما في الصورة التي معنا في مؤمن وفي مؤمنين عليه، واضح بعيدة في التأمين التبادلي هذا التأمين التبادلي ادفع إبراهيم خمسة ادفع علي أربعة ادفع يا أحمد ستة ادفع يا فلان سبعة فإذا حصل لإبراهيم شيء ما كولادته، إيه مثلا نعطيه جزء معين. يبقى هنا ما في مؤمن إيه ما في مؤمن, مؤمن اللي هي الشركة هو نفسه المؤمن والمؤمن إيه عليه بدأت استأمين التجاري. في مؤمن اللي هي الشرك وفي مؤمن ايه عليه اللي هو من يبقى ده قوي فرق فرق الثاني ايه ازاي بقى ده فرق كبير طب الكلامة انتظم عندك ده ده معرفة بقية الفرق فرق الثاني انا في التأمين التعاوني الكل مستفيد ابدا صحيح في حد يتضرر في التأمين التبادلي أنا بس سؤال الآن انت دخلت في اشكاك في التأمين التبادلي في حد متضرر الكل المستفيد ايه اول ما ما ده دليل على ان مفيش ربا تمام ده دليل على ان مفيش مفيش ربا بالضبط انه ربط بين في مشا ما هي دي سوره الاشعاريه الاصلي تمام يبقى في التامين التبادلي الكل مستفيد لكن في التامين التجاري قد يستفيد شخص يتضرر الاخر قد يستفيد طرف يتضرر ليه واحد امن اليوم دفع قسط 20 دولين. ولي حصلت ايه نكبة شركة التأمين صرفت له بصدق صرف هو مؤمن على السيارة مثلا السيارة احترقت فتعاوده واحدة جديدة او تصلحها فتتفعله كم ممكن مئة الف وهو ممكن يكون دفع قسط واحد مقداره كم مليا متين تلتمية يبقى في طرف ايه استفاد طرف ايه تدارع لكن في التأمين التعاوني في الجملة الكل مستفيد لكن صحيح صحيحا لا يمكن من استفادة التطاول ده شخص إيه يعني في شخص مثلا في المدة اشتراكه في الصندوق ما أصابه إيه شيء وحمده لله رب العالمين فما أخذ إيه شيئا لكن حيستفيد عند ماذا عند المعاش أو الوفاة لذا الكل مستفيد من حيث إيه عايزه ايه الجملة لكن في التأمين التجاري شخص مستديد او طرف مستديد والاخر ايه طيب. وقد يتضرر الطرف المس... المؤمن له من اللي يدفع عقصات اقصات في ما بعشرين الف ومن في النهاية يكون دفع كم دفع اكتر من عشرين الف عقصات اذا وده هو الفرق الثاني بين التامين التجاري والتامين الايه طيب ثالثا الهدف الهدف في التامين التجاري غير الهدف في التامين التبادلي الهدف في التامين التبادلي ايه اجتماعي بحت المواساه صحيح ربنك الإعانة ودي أهداف شرعية وتعين على نوائب الحق صحيح والمساهمة في شرع لكن أهداف التأمين التجاري ربح إذا عقد التأمين التجاري يعتبر عقد اقتصادي مالي لكن عقد التأمين التبادلي يعتبر عقد اجتماعي وذا فرق آخر بين التأمين التبادلي والتأمين التجاري؟ طيب مثلاً الثالثة والرابعة والرابعة أنتم حكم التأمين التجاري وفي ثلاثة أقوال العلم. الاول هو قول الجنهور. وذلة هذا لا يصبها ضرر لون لا يصبها ضرر خالصي با لم ينتفع بـ بـ لم ينتفع تماما من عقد التأمين يبقى في نوع من, من المقابرة يبا إذا هو الأول دليل شبعة الميسر فيه لأن رجل يخاطر أن يكسب أو أن لا يكسر تعليل آخر فإنه عقد متضمن للغرض. فيصلح قياسه على بيوع الغرض المضموعة في الإسلام. فحيح بجامع أي علة يا أخي محمد بجامع ماذا يعني؟ تردد يعني؟ في هذه بين نعم ويصلح قياسه على نوع الغرر بجامع علة المخاطرة وهي متحققة لا محالة في عقد التأمين ثانية عقود التأمين فيها جهالة وهذه الجهارة توجب التحريب وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم كل بيع فيه ذهالة وقال من أسلف فليسلف في كين معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم طب أين الجهالة في باية التأمين هنا؟ والجهالة في عقد التأمين هي هي جهالة بعيفة الدرب الذي يلحق، هذا أمر غيب هذا أمر غيب وكذلك جهالة المنفعة عند وفاعني منفعه ولكن طلب من ما ما تعرفوش المنعش فرق ظاهر يا بين الصورتين فرق ظاهر يا المتضمن للغرض والقمار ثالثا تضمن هذا البيع او هذا العقد لنوعي الربع لان الذي يدفع قد يدفع عشرة أوبيه ويستحق ألال. هو لب فضل من جهة أن الشركة تدفع للمستفيد أكثر مما دفعه. وقد لا يأخذ يا إبراهيم في احتمالية هنا. اقول مش قال ممكن ما ياخد حاجه من الصندوق تماما طوال فترة الصندوق قد وقد لكن هنا مفيش قد وقد هنا هنا فين فحد اللي هو يعني الصندوق وبعد ذلك ان وقع عليه امر وهو لم كبير فقدر ياخد اموال مما دفع فويجت مفيش شرط يا أستاذ كما سالت ازاي إذا أقرأت تاني على شرط الزيادة تمام أو أقرأت تاني على عدم وجود شرط الزيادة لا فيه شرطه في التأمين التجاري إيه أبراهيم شرط الزيادة أما هي وصيف التأمين بـ 30 ألف معناها هي. شرط الزيادة التأمين يتدمى الردة النسيئة بالنظر نظر الى وقت الدفع <تصفيق> لانه يستحق الوثيقة بعد كم سنة بعد كذا سنة فيقول قد دفع ولو اخذ نفس المبلغ اللي اخذه او دفع مبلغا ثم اخذ بعدين بعد سنوات مبلغا مع الدياد عليه هو برقوبة الوسيقى فيكون متضمن لربا له لربا النسياء ايضا وكذا ان شركات التأمين تستثمر اموالها اصلا بالربا على الرهان المحرقة وهذا واضح خامسا وفي عرض التأمين من أكل أموال الناس بالباطن لا يوجد يؤمن على نفسي عند باب ذا رحلة معينة انه سافر امريكا ورجع، فلو سافر ورجع فان شركة التأمين بتأخذ المبلغ استحقاقا لا ايش اقصاد في انواع من انواع التأمين التجاه موجودة لها قصيرة الامد او الادا دا الواحد ممكن يؤمن على نفسه بطريق معين انه رايح فين مشوار مهول. دير التعرفن من القطراء إلى قطرات اللي بتسافر دي. مهمن عليها أصلاً وعلى ركابها بالنسبة موجودة فين؟ في التذكارة. في التسقارة. شركة التأمين بتأمل كل رحلة على حدة أو بتأمل رحلاتي. كده إذا لم تحصل إذا لم تحدث سلحنات يعني جات شركة هيئة المواصلات العامة أو السكك الحديدية دفعت لشركة التأمين نيات ألف. ألف ماذا ألف ذي لماذا نظري وسيق التأمين على القطارات المتجرة مثلا من مصر إلى أسوان فلم تحدث وإن شاء الله نسأل الله كذلك أي حادثة قيلة العام إذا شركة التأمينة تعمله هتأخذ المال إذا ما في أخل أموال الناس بالباطل تمام وذلك عند بحدوث حدوث اكتب يا رجل فذلك عند عدم حدوث الخطر فانها تستحل الوثيقة او العرب المالي في الوثيقة. فالإسلام محرم أكل أموال الناس بالبطل القول الثاني الجواز وهو لبعض العلماء المتاخرين من أشاري محمد عبدالب استدروا على الجواز بالأتيل... بالأدلة الآتية الدليل الأولى لهم قياس عقد التأمين على ولاء الموالاة قياس عقد التأمين على ولاء الموالاة سأتكلم عنه إيش هو ولاء الموالاة وولاء المولاء ما كان أولا في صدر الإسلام من دعاهم من دعاهم المسلمين على النصرة وماذا والعرس يعني كالاثنين بتاعه أنه إذا متأ حدوبه قبل الآخر ويسه إيه والنبي صلى الله عليه وسلم آخر بين من وقد آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ورحمه الله وكان من بنود هذا لخاء ماذا التوارث بينهم فبجامع العلة من تهاهد النفع بين شركة التأمين والمؤمن له يكون القياس صحيحا طيب إجابة عن هذا الدليل للأجهوبة الآتية الأول أنه خياس فاسد من جهتي أن عقد الولاء قد أب ايه قد مسخ نعم نعم مسخ بقوله تعالى وقل برحامي بعضهم اولى الزابة بعض في كتاب الناس الادي في سورة ايه ابراهيم نعم الادي في سورة ايه قولت الابلاش لولو الارحان بعضهم اولى بعض. سورة الاحزاب احزاب سورة رمضان قولت الامر صعيد ايه في النساء ايه احزاب يا حسرتنا على ما فراتنا فيه أغفهم يا رمضان سورة بي منفاد الله المستعان سيكون إن شاء الله تعالى من ندة الدرس بعد رمضان إن شاء الله عز وجل تسميع القرآن بإذن الله أخونا إبراهيم يحفظنا أنا في يحفظ القرآن كاملين نعم، لكن يبدو أن وراء الأكمن ما وراءه. ولو كان متزوجاً لما قلت ذكرتهم متزوج. أي؟ الذار الخونه هو يا محمد هو مصر وقت ااا ذويه وراقم ضمان هو دفع العام في استصدور للموده والديون المسؤولين لكن دلوقتي هو التعديل في السوق الحاليه وفي خط خط رفع او تخفيض ونحوها نعم ده اصلا اللي ويقتر هذا القياس اولا بنص القران قول الارхам دار الوالد ودراسه السنه الولاء لمن ايه لمن اوثق وثالثا ما مقصدي الشارع من هقد الولاء أما المقصد في بيئة التأمين أو في أخد التأمين فهو ماذا والمال او المقامرة المال او المقامرة المقامرة سالسا هو ان شركة التأمين دامنة ومتحملة المسؤوليه أما المستأمن فلا يسار ان يزود دفع القسط مهما عظم الخطر I didn't sell سالسا ان الوعد الملزم ينبغي ينبغى يكون معلوم صحيح يا ليلة لما قول يا محمد لو انك قدمت لي بحثا في كذا فلك عندي جائزة هي كتاب كذا أو كذا إذا هذا وعدني ملزم. لكن صار الموعد به معلوما ولا لا بما يحق لمحمد لما يأتي بالبحث أنه طالبني بماذا بما أهدته صحيح ويعتبر إخلالي بما أهدته إيه إثما صحيح أنه وذلك هو شرط شرطا أنت تقدم البحث ولا أقدم الإن جائزة يباحق له عند تقديم البحث مطلوبا هذا بالجائزة أم لا؟ ويعتبر أنا من زمن بهذا الموعدي بالعلم أن تزم كنته في من؟ لكن في وجود التأمين هل المعلوم به ما؟ هل الموعد به معلوم؟ ليس معلوما. بل هو بوجود الخطر قدي يحدث وقدي لا يحدث. طيب لا نقل أسمع الفارق لأن الموعود بالله في الوحد معلوبا عند الطرفين أما في عقود التأمين فهو تجلول. مجهول الزمن مجهول ايه القيمة انه لك انت اخطي تأمين على السيارة اذا ايه حادث طيب هذا الحادث متى اذا في جهدته زمن نوع الحادث وممكن الحادث ايه في مكان كذا في مكان كذا في مكان كذا صحيح اذا اصبح مجهولا او لا طيب فيكون الموعب في عقود التأمين مجهولا ولا يصح قياس مجهول على معلوم الدليل هذا الدليل السال عندهم وهذا جوابه الدليل السالس آمين صحيح صلى الله عليه وسلم يقول شرط لا يكذب كتاب الله فهو باطل وإن كان لا فشأب إنما من خاطب. نعم. بورك لما صيد عائشة يعني كانت تشتريها فقال طالبت أن تشتريني إذا لا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها بشتريني. دليل ثالث قياس عقد التأمين المضاربا. أن شركة التأمين تأخذ هذه الأموال وتزجر وتسمرها في ذهن مال معين عند الحادث كالمدافعه بين شخصين الواجب عن هذا يكون الربح مشاهد خمسين بالمئة تلاتين عشرة اما في عقود التأمين فالربح ثابت لا يتغير ثانية النجمال الذي يدفعه رب المال لنعامل في المضاربة يظل ملكا له لحق في فوقت يا من ايه صح؟ بدليل الملكية اللي فيه حرية ماذا؟ هذه التصرف تمام؟ اما الاقصاد التي تدفع في او الى شركات التأمين فبمجرد دفعيها تصبح ملكا من الشركة ولا يجوز للشخص عنه أن عن يستردها صح إذا هذا قياس مع الفارق من هذا الجاه ثانيا أو ثالثا في حالة موت صاحب المال في عقد المباربة فإلا ورثة المضارب يستحقون هذا يستحقون رأس المال ورق أما في عقد التأمين فهم لا يستحقون إلا هذا ها ونرى تحكم إلا قيمه الوثيقه سواء دفعها أو دفعه بناء او كده. نعم أو ما فيش Oh, القول الثاني اولى والقوم بالاولى بالاولى لما فيه بالاستبراء ثالث هو التفصيل من حل وقود التأمين. التبادل والتبادل نجائز على الشروط المسبقة التي نكرت. أي الأول يعني؟ أي شروط؟ أول ثالث. أيهما بحيم التأمين التعاوني وماذا التأمين له؟ تجاري. التأمين على الحياة والسيارات وكذا. نعم. صحيح علينا من هنا؟ ما علينا من هنا؟ ما علينا من السؤال ما تتعامل معها على ش... ما ذكرنا هي النقطة الثالثة تأخذ أصل مالك والباقي تتخلص منه أو تتعامل مالك بال... بالصدقة ونحن ذا فبالله أخوانا بهذا القيوم قد انتهى درسنا درس الليلة بل وانتهى درس البيوع بتاب البيوع وإن لأحمد الله عز وجل عن هذه المنة وهذه النعمة الكبرى من الانتهاء من دراسة هذا الباب المهم والمهم جدا و... وأقول الحمد لله الذي يجال لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن همنا الله فأمامكم الآن فرصة المذاكرة والمبارسة المراجعة وسوف يوقع امتحان في كتاب النيورم حال سريع تمام في اسئلة سريعة لذلك رقيبة اجازة غيث الفطر فانا يكون فرصة تنزيد على الاسبوع الان من الرابعة وتقترب من كم من حوالي عشرة ايام لانا درس في الاسبوع التالي لليه بالعيد يوم الثلاثاء بعد العصر بساعة تبدأ الدرس مثلا الساعة الرابعة تقريبا رب وانت ماذا ليه الإشارة وانت ماذا الإشارة هذا رداء الرب والدرس سوف ينقسم إلى حصتين في دراسة الفقه ونبدأ كما بدراسة كتاب جديد ولعلنا نبدأ بدراسة كتاب الزكاة لأننا كنا قد انتعين من كتاب الصلاة إلا من قليل من التي فاتت في كتاب الجنائز وصلاة الخوف والحصة الثانية تكون من كتاب المنظومة البيقونية في علم الاستراح نتم دراستنا لهذه النظومة وقلنا قد وقفنا عند ذكر الحديث المسلسل نتم نظومة بيقونية ولكن السنة قد انتحال سريعا كده يعني لا يستغرق ساعة او نصف الساعة في اول حصة تعودون فيها شكرا تعالى الى الدرس فألم اكون فرصة المذاكرة والاستسكار والمراجعة نعم. نعم طيب اخونا رمضان لذا وما خيرا سيتكفر بتصوير الاوراق لمن يريد فمن يريد يسجل اسمه عند اخينا رمضان فسوف يصور له الورق كاملا وإلا أجلنا الامتحان أسبوعا آخر أو أسبوعين حتى تحصلون على أوراق والأشرتة لمن أراد أن يحصل عليها فأخونا أحمد أيضا سجل الأشرتة كلها تقريبا كم شريطا 12 شريط قد يقع الكتاب الديوء في حوالي 12 شريطا تمام اكتاب البيوت او رمضان الى اليوم فسنة عشر شريط لمن اراد ان يحصل على هذه الاشنطة اخونا احمد سيسجل له متطوعا متطوعا ليس ليس باجر او شراء وكذلك اخونا رمضان سيصور له الابراء متطوعا ايضا ولعل يعني نصفر باخر نستطيع ان يكتب لنا كتاب البيوت طرحه على طيب ما من مشكله جدا يوم الخميس الذي ورد يوم الجمعة، فايم. إذا نجع الدرس يوم الجمعة، إن شاء الله تعالى، ودرس يوم الأحد. في الدرسين هذين سأقوم بترخيص كتاب البيو. فتكتبونني الآن المسائل المهمة أو المسائل المشكلة عليكم. ثم نتكلم عن هذه المشا... المسائل جملة ولعل درسنا هذا يطول شيئا ما فنجعله الأحب إذا الجمعة وليه والأحب تمام بحيث أنه درجة معنا هذين الدرسين في شريتين أو سلاسة لتكون يبتك... هذه مادة جيدة جدا تمام عند طالب العلم بحيث يعني في هذين الشريتين أو السلاسة يحصلوا ايه المسائل المهمة أو العامة في كتاب الله. فأنت قلت الآن بيع السلم. طيب صحيح. عنده مسألة اخرى يا في في طيب يا سلام ثاني ما سنتكلم. في من عنده إشكال في مسألة اخرى ولايش؟ ومطلق العقد؟ نعم لو أنا يكون الشرط مخالفا له، لمقتدى العقد أو مطلق العقد، هذه المسألة. إذا أكتب هذه المسألة أحمد، يبقى إذا مقتدى العقد ومطلق العقد، بيسلام. إذا عنده إشكال في أي مسألة مسألة كتاب اليوم. طب من يعني استصعب عليه فهم كتاب او باب من ابواب الضوء يعني اي ابواب كتاب الضوء عندك صعب تحتاج ايه الى مراجعه ومذاكره نعم نعم درسوا السندات طب انتوا بتدرسوا السندات يا احمد باب التأمين باب التامين ده الحواله امم ال في ذكر ال في ذكر امم على من قمه استشكلاتكم انكم فهمتم الجامعه في الامتحان الان ها تعد جهز خمس دقائق على المن ها ده الشرط موجود الان مسائل قويه جدا لكم مثلا من دولة السفرق عشر دقاء نعم لهم مشكلة شروط في البيع فيها مشكلة مرحب شروط في البيع شروط البيع وفاق بيدي الخيار في مشكلة في الخيار طيب ضعي لي على الأمر وأنا قم بعمل ملخص كده سريع لمسائل الكتاب به البيوع العجلة وهذا ملخص يشمل التعريفات والفروق تمام على طريقة التلخيص الجيد ان شاء الله تبارك تعالى فيكون هذا في يوم اليه الجمال والأحد كما سبق التنمي وننفق على خير ان شاء الله تعالى يوم الجمعة والأسئلة معي لا يمكن الإجابة عليها الآن إلا من الورقة التي فيها أن خان أرسل يعني ورقة يذكر من حال بعض إخواني مما أرضى وأصارح في زفته أن يكون هذا هو حال أهل السنة أو تابعين آخر هذا هو حال خاصة من المسلمين إذا كانت كانت هذه حال خاصة فكيف بالعامة واليه والدام وهم خاصة في أمور وعامة في أمور من أخرى فهم خاصة من حيث الشكل والمنظر المنظر اللحية والفوت وعامة بالحس التصرفات وهذا ازدواب في الشخصية والانفصال في الشخصية مر ويطلب مننا نصيحة في هذا الباب فشبه تعالى نصيحته فعلا معتبر وكم قمت أقول لطلبة العلم كثيرا وقديما عليكم بالتمايز. تشعر نفسك بأنك متميز عن هذا ليه بس متكبر ليس التمائز أن تتكبر على ليه لا التمائز يعني ما يصلح لك بس لا يصلح لمن بغيرك وما يصلح لذلك لا يصلح لك وكانت هذه الكلمة التي عليك بالتمائز المبنية على قاعدة ذكر الإمام ابن ثانية رحمه الله لما كان يجب في أفعال الإمام القيم ما ينكر فكان يقول له هذا ينافي أصحاب المراتب العالية وإن كان جائزا وإن كان ايه جائزا لكن ما ينبغي لأهل المراتب العالية أن ينبغي أن يفعلوا هذا وإنما يبدأ عليهم أن يدعوه لمن لعامة الناس وبعامة الناس وأقول لأخينا ها تفتني كما ذكر فهذا خير إن شاء الله تبارك تعالى وهذه المصيح إن شاء الله سأجعلها يعني إما درسا وإما من مادة درس ولعله يعني نتم في درسنا الأسبوعي كتاب الدكتور مقر ابن أبي زيد المعروف بكتابه حلية طالب العلم فممكن نستقطع 10 دقائق الأولى من درسنا الأسبوعي في ذكر حلية طالب العلم ثم درس الفقه فدرس المصطلح والله تعالى اريد التوفيق ان الطالب بتاعك والدرس الخاص باللغه الوقت يا ابراهيم بكل هذا وانت تدري حالي وانشغالي ده لي ادعو الله ان يبارك لنا في الوقت والأمين يا رب <تصفيق> وصالب الله ما على لبلا محمد وعلى آله وسلم